يا روحي يا يا يا يا يا روحي صف فوق واروحي واروحي زور حسين محبوبي واروحي في روحي صفقي بجنحج وروحي زور حسين محبوبي وروحي الى, الى الى الى افدي ابي وامي وروحي والله بس زيارت تحصل لي هي يا بس زيارتها تحصي يا يا يا هي يا